الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هزيئه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح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 ومر بنا بأنه في السنة الثانية عشر للهجرة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان هناك دولتان عظيمتان دولة في الشرق وهي للفرس ودولة في الشمال وهي للروم وكانت هاتان الدولتان لهم الهيبة والمكانة والذكر الذائع والصيت العظيم لدى الجميع انتهى أبو بكر رضي الله عنه من حروب الردة فاتجه إلى الفتوحات الإسلامية وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث كتابا إلى كسرى يقول له أسلم تسلم يدعوه فيه إلى الإسلام ويدعوه فيه إلى التوحيد ويدعوه فيه إلى التصديق برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام فما كان من الرجل إلا أن غضب غضبا شديدا كيف يجرى أن يبعث لهذا الخطاب ويقول أسلم داسلام فما كان منه إلا أن مزق الخطاب وارسل إلى عامله في اليمن واسمه باذان بادان يقول أرسل رجلين جلدين يأتياني بهذا الرجل فأرسل وأرسل إلى بادان أن ابعث رجلين جلدين يأتياني بهذا الرجل فما كان من عامل كسرة في اليمن واسمه بادان إلا أن بعث رجلين كما وصلت وأمرهما بإحضار المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما جاء إلى المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمهمة التي جاء من أجلها فقال أون عليكم في هذا اليوم يقول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم قام أردشير وقتل والده بارزاوية الذي هو الحق قتل والتحق الرجلان تعجبا كيف من اين هذا الخبر الخبر من التماء من الوحيد بان ابن الملك قد قتل الملك وابن الملك اسمه اسمه اسمه الارغشي والملك اسمه مر بنا ايضا وا كان كان من الابن الا ان قتل اباه وتولى الملك ثم ارسل ارذش الى باذاء ان تبص على ما انت عليه ولا تعمل سيئا ولا تظلم فما كان من رجل الا ان اسلم ثم اسلم باذاء وتوالى البلاد في الدخول في الاسلام وفي الدخول في العقيدة فكانت بلاد اليمن هي أول البلاد التي كانت خاطعة لمملكة الفرس أولها دخولا في الإسلام ثم بعد ذلك جح زعب بكر رضي الله عنه الجوج وأمر خالد وكان في العراق فبعد أن انتهى من اليمامة قال إذا انتهيت من اليمامة فذهب إلى العراق فذهب وجاهد حتى انتصرت راية الله وانقمع الشر ثم أمره رضي الله عنه بالتوجه إلى الشام للفتوحات الإسلامية في بلاد الشام مر بنا في الأحداث التي تمت في السنوات الأولى وقلنا بأن السنة الأولى من الهجرة أهم حدث فيها هو بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء حجرات أمهات المؤمنين والمؤاخات بين المهاجرين والعنصار في السنة الثانية غزوة بدر الكبرى في السنة الثالثة غزوة أخر في السنة الرابعة سرية بئر معونة ومن سشهد فيها من القرار في السنة الخامسة بقولنا نعم أحزاب. غزوة الأحزاب في السنة السادسة صلح عديبة في السنة السابعة عمرة القضاء في السنة الثامنة فتح مكة في السنة التاسعة حج أبي بكر بالناس في السنة العاشرة حجة الوداع ثم توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام في السنة في أول السنة الحادية عشر. كانت أحداثا عظيمة انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الشرك وعز الله جنده وعزم الأحزاب وحده ولنا في ذلك يعني دروس وعبر حينما جمع الله الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه فجهز الجوش لقتال المرتدين أولا ثم للفتوحات الإسلامية في الشام وفي العراق حتى دانت البلاد للعقيدة وانقادت للتوحيد وخيمت عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى موت الصديق رضي الله عنه لا سنة عشر. حوادث الثانة الثانية الثانية عشر. مسير خالد إلى العراق. نعم ولما دخلت الثانة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهي تنفس نتين عزم وعلى سنة الأولى من خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت لقتال المرتدين، لأن جزيرة العرب ارتدت عن الإسلام أغلبهم ما بقي إلا مكة والمدينة والطائف وعدد قليل غيرهم أما غيره أما لو لاحظنا في نجل لو لاحظنا في البطاح لو لاحظنا في ديار بني أسد لو لاحظنا في عمان لو لاحظنا في دبا لو لاحظنا في البحرين إلى آخر منهم من اغتد عن الإسلام اغتدادا كاملا وقالوا لو كان محمد صادق ما مات مع أن الله يقول في محكم التنزيل إنك ميت وإنهم ميتوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول جماعة آخرين قالوا لا محمد رسول ومات لكن نؤدي الأحكام الشرعية نؤدي الصلاة ونقوم بالحج ونصوم لكن للزكاة نحن أحق بأموالنا إذا كنا نعطيها لرسول الله فرسول الله يستحقها فلا يمكن أن نعطيها لابن أبي قحافة يعنون أبو بكر رضي الله عنه وقالوا كنا نعطيها لرسول الله ثم يأتين بعده أبو بكر بعد أيام سيأتين بكر يأخذ ما كنا نعطي لأبي هذا والله لا يكون ومر بنا الأبيات التي قالها أهل تلك البلاد لقد أتانا خبر ردي حمسطريش كلها نبي ذاك ظلم لعمر الله أبقر نحن نصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات نحن أحق بأموالنا إلا أنه رضي الله عنه وقف وقفة حازمة قال لو منعوني عقالا العقال مشو حامل فربت مثل عقال يربط أو يعقل به البعيد وفي بعض الروايات لو منعوني عناقا سحلة سحلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله سقاة الشوم فوقف وقف وقف موقفا حازما نصر الله به التوحيد وأعذ به العقيدة وانخذل فيه الطغيان إما إسلام وإما. أما أن بعض الأحكام يقوموا بها والبعض الآخر يقولوا لا نحن وحق بأموالنا منهم من ومنهم من أخذت الحمية والعصبية حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق المظار. من يعنون بكذاب اليمامة مسلم يعرفون أنه كذاب لكن كانوا يتبعون لأنه من جماعتنا. ومن قبيلتنا ومن أهلنا، فكذاب اليمامة خير من صادق المضرة، وادعوا أنهم ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي من السماء، يقول إن لا إن لا نصف الأرض ولقريش النصف، ولكن قريش قوم يظلمون ويأتي بكلام يدعي أنهم هاد، لما قال له الصحابي أنه نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك وانحر والان نزل علي البارحة مثل ابوها وش نزل عليه؟ قال نزل علي وفر يا وفر ليس لك إلا اذنان وصدر والباقي حقر النثر يا غدى نقي ما تنقين للمات شربين ولا لاقين تاكلين ولا المات شربين وتفدرين يعني كلام سفا كلام لا يقوله عاقل ومع ذلك اتبعوه وانقادوا له وتابعوا قوله حتى استشهد عدد من القراء عدد من الصحابة سبعين من قراء القرآن ومن حفظة كتاب الله استشهدوا في وقعة اليمامة ونصر الله خالد ومن معه في القضاء على مسيلمه ومن معه فلما دانت جزيرة العربي للإسلام وانقادت للعقيدة أمرهم أبو بكر بالتوجه إلى الشرق وإلى الشمال بالتوجه إلى الشرق إلى العراق وإلى الشمال إلى, الشمال إلى الشام معلنين كرمة التوحيد رافعين راية الله مدافعين عن الحقيقة ذات بينا عن الدين نعم وهي سنة اثنتين عسنة من السجنة كتب الى خالد اذا فرغت من اليمامة اذا فرغت اليمامة المعيمة اليمامة فيها العدد وفيها العدد وفيها السلاح وفيها الكراع وفيها الشيء الكثير قال إذا فرغت إذا كنت ما انتهيت لا ما في ذهب لكن إذا فرغت من اليمانة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس هذا خطاب التعيين أو خطاب التولية خطاب التكليف أنت الآن في مهمة ما هي مهمة عظيمة فيها الكر والفر وفي القتال وفي الجهاد وفيها نصرة الدين لأن هؤلاء يعكرون الصف في بلاد اليمامة لكن إذا فراغت فذهب إلى بلادي فاذهب فسر إلى العراق فقد وليتك حرب الثالث وكان هناك عيار بن غن فلما اتجع إليه خالد رضي الله عنه كتب له كتاب وهذا الكتاب يقول أخصر كتاب كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم من خالد إلى عياض وهو اسمه عياض بن غن عياض ابن غن من خالد إلى عياض إياك أريد وانتهى الخطاب وكان هذا أثار الشجاعة في نفوس المسلمين وأثار القوة. حينما عرفوا أن خالد متوجّن إليهم، وفعلا اتجه، وتوالت الفتوحات من الأبلة إلى التني، إلى أوليس، إلى المذار، إلى تلك البلاد بلدا بلدا وقلعة قلعة، وفتحا بعد فتح، حتى انتصر، ثم رأى أمير المؤمنين، رأى خليفة رسول الله أن يوجه خالد لمساعدة أبي عبيدة. ومن معه من المسلمين في بلاد الشام فسار رضي الله عنه وارضاه وادرك نصرا بعد نصر وفتحا بعد فتح نعم اذا فرغت من اليمامة فسر الى الاراب فقد وليتك حرب فارس فسار اليه في بدعة وثلاثين عالفة فسار اهل السواد ثم سار الى الابلة وخرج كثرة في 122 ألفاً لدينا 120 وهنا 32 يعني 33 ألف، 34، 35، وهؤلاء 120، لكن رأيت الله منتصر وحزبه منصورون لأنهم ليس العبرة بالعدد وإنما العبرة بالقوة المعنوية والتبعات على الحق وقال لهم إني سأتيكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة يحبون الموت لأن فيه الشهادة لأن فيه الشهادة والشهادة أمرها عظيم نعم فالتقى ماء خالد فهدم الله المشركين من الفرس وكتب خالد إلى كسرى أما بعد فأسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة فسالعوا ذكر لهم البنود التي يطالبهم بها أسلموا تسلموا إذا ما رعبتم فعندنا مرحلة ثانية الآن أول نقطة أول هدف أول مطلب أسلموا تسلموا فرونا نريد البقاء على ديننا الطيب عند الجزية، وعن أن فترة الجزية مؤقتة، يدفعون الجزية شهر شهرين، ثم يلاحظون سماحة الإسلام، يلاحظون عدل الإسلام، يلاحظون ما فيه من الخير والسعادة، ما فيه من النجاة والفلاح، فسرعان ما ينقادوا لأنه. ليس المقصود بدفع دفع الجزية أو مطالبة المسلمين بالجزية أن يأخذوا من هذا المال من هذا مال ومن هذا مبلغ لا المقصود أنها مرحلة أنها مرحلة مر بينا في موضوع اعتاق الراقبة في الكفارة كفارة اليمين اتقوا راقبة كفارة الوقاع في رمضان اتقوا راقبة هاواوا يعني على المراحل كفارة القتل الخطأ إتفرخة. جمهور العلماء قالوا رقم لا بد أن تكون مؤمنا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله قال له ما نشترت مؤمنا لماذا؟ قال لأنها في الطريق. لأن إذا اعتقناها إذا اعتقناها فكرت في سماحة هذا الدين وفي أحكامه وفي ما فيه من الخير. وما فيه من العدل وما فيه من الانصاف فتدخل في دين الله طائعة مقتصرة فهنا رضي الله عنه خالد يقول أسلموا تسلموا أسلموا إذا أسلمتم مشتكون النتيجة قال تسلموا طيب إذا ما أسلمتم أدوا الجزية لأن الجزية مرحلة إذا ما أدتم الجزية ما بقي أمامنا وأمامكم إلا القتال شئتكم لقوم يحبون الموت كما أنكم تحبون الحياة فلما رأوا الجد من هذا صالحوه واتفقوا معه نعم وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه الناس ثم رجى إلى المدينة حوادث السنة الثالثة عسرة ثم دخل سنة ثانث عشر فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام وعمر عليهم يزيد بن عبي سفيان يزيد بن عبي سفيان وهو أخ معاوية وهو ابن لأبي سفيان رضي الله عن الجميع نعم وأبا عبيدة, عبيدة, عبيدة عامر بن الجراح وأبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وشرحبيل بن حسنة، وشرحبيل بن حسنة، وعمر ابن العاص، ونزلت الروم بأهل فلسطين في سبعين ألفاً، الف. فكتب إلى أبي بكر يخبرونه ويستمدونه، فأمر خالداً وهو بالحيرة أن يمد أهر الشام بمن معه من أهل القوة ويستغلف على, على الناس. رجلا منهم أما هو فيتوجه وأمره وكانت العمرة بيد أبي عبيدة فكتب إليه أبو بكر رضي الله قال أعرف أنك أفضل ولكن لدى خالد من الدراية ومعرفة بطريقة القتال ما ليس ما ليس لديك وخالد رضي الله عنه كلم أبا عبيدة قال إني لا أبرم أمرا دون استشارتك ولا أفعل شيئا دون أخن رأيه فالتأم الشمل وتوحدت الكلمة وهم رضي الله عنهم إن كان أحدهم في المقدمة فهو في المقدمة وإن كان في المؤثرة فهو في المؤثرة فهم هدفهم الجهاد ورغبتهم في نصرة دين الله سواء كان أميرا أو معمورا لا فرق بينهما نعم. فصار خالد بآل القوة ورد الضعفة إلى المدينة واستخلف على من أسلم إلى الإراء المثنى بن حارثة. المثنى بن حارثة الشيباني. وهو قائد من القوات العظام. نعم. وسار حتى وصل إلى الشام ففتحوا بصرة وهي أول مدينة فتح. ثم اجتمع المشركون من الروم فانهاز المسلمون إلى أجنادين. إلى أجنادين. فكانت وقعة مشهورة وقعت أجنادين. كان النصر فيها لجند الله والخيفة والخسارة والدمار لأهل الظلم والطغيان نعم وكانت الوقعة المشهورة وكان النصر للمسلمين موت السبيق رضي الله عنه وفي هذه السنة مات السبيق ليلة الثلاثاء لسبع عسرة ليلة من وكانت سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة رضي الله عنه. وقبل وفاته استخلف عمر لأن الوقت يستدعي ذلك ولأن الظرف كان حرجا لا لا يمكن أن تترك الأمة بدون ولاية. استخلف عمر رضي الله عنه وكتب له كتابا بذلك يأمره بطاعة الله. ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن أبا بكر رضي الله عنه خشي على الأمة لو تركها بدون استخلاف فقصد رضي الله عنه جمع الكلمة واتحاد الرأي باستخلاف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه نعم لسبع عشرة ليلة مدت من جماد الآخرة وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر سنتين وعشرين ليلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة وكانت مليئة بالفتوحات مليئة بالانتصارات مليئة بالجهاد في سبيل الله مليئة بالدعوة عندي بالدعوة لدين الله والذبي عن العقيدة وقمع الكفر والطغيان وأهم شيء فيها توحدت الكلمة. مر بنا لما اجتمعوا في الانصار في سقيفة بني ساعدة قال من قال من أمير ومنكم أمير كيف لو كان أميرين مش لهم ما تنجح العملية أمير من المهاجرين وعمير من الانصار فجمع الله الكلمة بولاية أبي بكر وإلا كادت أن تحصل فتنة عم يا تأكل أخضر واليابس. فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وسار للقيادة سيرا حميدا سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة دانت فيها جزيرة العرب واتجهوا للفتوحات في الشام وفي العراق وأصبح للمسلمين صولة أو صولات وجولات نعم واستغلف على الناس عمر بن الخطاب وقال اللهم إني وليتهم خيرهم وليتهم خ خير يعني عينت أخير واحد فيهم هنا الصحابة رضوان الله عليهم قد يكون بعضهم مثلا أكثر قراءة قد يكون بعضهم أعلم بالفقه قد يكون بعضهم أعلم بالحلال والحرام قد يكون بعضهم أقرأ لكتاب الله لكن الولاية تحتاج إلى قوة وإلى مواصفات محددة فيقولوا اللهم إني وليتهم خيرهم وما أردت محاباة عمر وما أردت أن أبره في هذا الشيء وإنما أردت نصرة الأمة وأن يتولى قيادتها من يقودها بحزم وقوة نعم اللهم إني وليتهم خيرهم ولم قدر بذلك إلا إسلاعهم ولم أرد محبات عمر، ولم أرد محب يعني ما أردت أن أبرعه، ما أردت أن أفضله، ما أردت أن أمييزه، وإنما حرصت على سلامة الأمة وسلامتها تكون بتولية عمر، وحرصت على استمرار الفتوحات الإسلامية واستمرارها يكون بولاية عمر. نعم، فخلفني فيهم. فهم, فهم عبادك يدعو الله فاخلفني فيهم نعم. فهم عبادك ونواسير بيدك أسلح له واليهم وجعلهم من خلفائك الراشدين يتبع الهدى يتبع هدي المصطفى ينقاد إلى الرشاد يتبع ما فيه الصلاح والفلاح يدعو الله يقول لم أوله محاباتا له وإنما وليته أملا أن يقود الأمة قيادة حكيمة نعم يتفع حدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأصلح له رئيته نعم ثم يقول الله أصلحه وأصلح له الرئية لأنه قد يكون مثلا هو لكن الأمة تشقع سطاعة فيكون أصلحه وأصلح رئيته نعم ثم, ثم دعاه رفع وأعطاه التوجيهات وكان في مرض موته رضي الله عنه يعني أبي بكر في مرض الموت ثم دعا، نعم. فقال يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار حقا بالليل التضرع إلى الله والوقوف بين يديه والإلحاح في الدعاء وتتبع أحوال المسلمين كما كان رضي الله عنه يفعل إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل فقم بالمهمة التي أنيطت بك ما كان منها بالليل فقم به بالليل وما كان منها بالنهار فأزيه بالنهار هذه توديئات من أبي بكر رضي الله عنه لعمر نعم إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤتى طريدا هنا واجبات نحو الأمة ومسؤوليات نحو البلاد والعباد فيقول لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة هذا إنسان يعرفه أي واحد عامي يعني مثلا أنا عندي ما صليت الضغط هل يمكن أن أتنفل له ما صليت مثلا العشاء يمكن أن أتنفل ما تقبل النافلة لأني تركت الفريضة لكن إذا أديت الفريضة ممكن أن أتممها ممكن أن أرقعها يمكن أن أسدد النقص فيها في النوافق ورد مر بنا في الموازين إذا نصبت الموازين فهزن عمل العبد يقول الله انظروا هل يعد من تطوع لأن التطوع يكمل الفرائض لكن أبو بكر رضي الله عنه يقول إن التطوع لا يقبل إذا قصرت في الكريضة نعم وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين باتباعهم الحق يقول الموازين يوم القيامة من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى الموازين لا تدخل إلا باتباع الحق باتباع الرشاد باتباع الهدى بالسير على منهج المصطفى لا تدخل الموازين إلا بهذا ومن تقلت موازينه فليبشر ومن خفت موازينه فَلَسَوْفَ يَنْدَمُ وَلا تَسَاءَ فَنَدِمْ وَإِنَّمَا تَقَتَّمَ الَّذِينَ تَقَتَّمَ الَّذِينَ بِاتِّبَاعِهِمُ الْحَقَّ وَثَقَلَهُ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ الْمِيزَانَ عَلَيْهِمْ وَثَقَلَهُ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ لِمِيزَانٍ لاَ يُذَهَبُ فِيهِ غَيْرُ الْحَقِّ أَبَدًا أَنْ تَأَنَّ يَكُونَ ثقيلة. يعني ميزان ما يوضع فيه إلا الحق ما يوضع فيه إلا ما كان من هدي المستقبل ما يوضع فيه إلا ما كان من كتاب الله وسنة رسوله حق له أن يكون ثقيلة نعم وإذا فإذا حبثت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت فإذا حبثت وصيتي زغدت أو حصل الزهد فيما بين يديك فيكون أحد شيء لديك الموت لأنك بعد الموت ترجو الحياة الأبدية وترجو الجنة ونعيمها فأحب شيء إذا حفظت وصيتي أحب شيء لديك الموت لأنه ورد بأن الإنسان إذا وضع في قبره من الصالحين يفتح له باب إلى الجنة فيرى منزله فيها فيتمنى أن تقوم القيامة في أصر وقت فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب فحب إليك من الموت نعم وهو نازل, وهو نازل بك. بك اليوم بكرة بعده لا محالة لا. وإن, ضيعتها وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منه ولست تعجزه يكون أكره شيء لديك الموت إذا ضيعت الوصية وتساهلت في أمر الأمة وتكاسلت عن القيام بشرع الله وتهاونت في الأمر بالمعروف والنهيان المنكر يكون أثقل شيء لديك هو الموت لأنك تعرف أنك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة فإن أحسنت كان أحد شيء هو الموت لأنك تعرف ما لك من الأجر والغنيمة وإن تساهلت يكون حكره شيء لديك الموت لعلمك بأنك ستحاسب عن تقصيرك وستسأل عن إهمالك وتعاقب على تفريطك نعم وإن ذياتها بل غائب اكره اليك منه ولست تعجذه وولد منه ابو وابو قرن فتسرس